و ا ا ل أ ن ع م خلقها لكم فيها دفء و م ا ف ع و م ن ه ا ت ك ل ن ا ج م ا ل حين تريحون وحين ت س ر ح ح و و ن ت م ل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم ت ك و ن و ا ب ا ل غ ي ه إ ل ا م ي ه اسماء إن ل وزينه ب الله ا أجمعين هو ا ل ح س ن ز ل من موسوعه ن ا م النابلسي للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ر ا ت إن في ذلك لآية ذلك ل ق و مسخرات يتفكرون و لكم ل ل ل والنهار والشمس والقمر والنجوم ي ا ر م س خ بامره أ م ر ه إن في ي ذلك ل آ ل يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض خ ت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 وبالنجم هم يهتدون أفمن هم ي خ شركه م ن الهدى ي خ ق أ ف ل شركه و وإن ن دعويه ن م ة الله لا ت ح ص ه ا ا إن ل ل غ ف و ر ربحيه م و ا ل ل يعلم ذات س مضمون اجتماعي والذين يجعون م ن د و ن ا ل ل ه ل ا ي خ ل ق و ن ش ي ئ ا وهم ي خ ل ق و ن أ م و ا ت ا ي ر أ ح ي ا ء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 ل ي ح م ل و ا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل ة القيامة يوم و م ن أ و ز ا ر ا ل ذ ي ن ي ض ل و ن ه بغير ع ل م ألا ساء ما ي ز ر و ن قد م ك ر ا ل ذ ي ن من قبلهم فأتى ا ل ل ه ب ن ي ا ن ه م م ن ا ل ق و ا ع د فخر ع ل ي ه م ا ل س ق ف م ن فوقهم و أ ت ا ه ا ا ل ع ذ ب من ح ي ث ل ا ي ش ع ر و ن ث م يوم ا ل ق ي ا م يخزيهم ة ي و ق و ل أين ش ر ك ا ي الذين ك ت م تشاقون ف ي ه م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 ف أ ل ق و ا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم م و ن و ع ه ا ل ي ن ا ب ل م ت ك ب ر ي ن و ق ي ل ل ل ذ ي ن ا ت ق و ا م ا ذ ا أ ن ز ل ربكم ق ا ل و ا خ ي ر ا للذين أ ح س ن و ا في ه ا ل د ن ي ا حسنة و ل د ا س ا ل آ خ خير ر ة و ل ن ع م ا ه ا ل م ت ق ي ن ن ج ا خ ل و ن ه ا تجري م ن ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر ل ه م ف ي ه ا ما ي ش ا ح و ن ذلك الله ل يجزي ا م ت ق ي الذين ن ت ت و ع ه ا ل م ل ا ئ ك ة ط ي ب ل س ي و للعلوم و ا م الاسلاميه و ن ت م الملائكين لفضيله ا ل ك فعل الذين م ن ق ب ر ه م و م اسماء ل ل ولكن ه الله م ا ل ح س ن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ما دونه من من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 م ن حقت ع ل ي ه ا ل ض الأرض ل ل ا فسيروا ا في ف ن ظ ر و ا كيف كان ا ع ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن إن تحرص ع ل ى و م فإن ا ل ل ه ل ا يهدي م ن ي ض ل و م ا ناصرين لهم من و أ ق س م و ا ب ا ل ل ه جهد أ ي م ا ن ه م ل ا ي ب ع ث ا ل ل ه من ي م و ت ب ل و ع د ع ل ي ه حقا و ل ك أكثر ن الاسلاميه ن ي ع ل و يختلفون ن ليبين لهم الذي ف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 والذين ه ا ج ل ن ا ب ل ه من ب ع د ما ظ ل م و ن ن ن ب و ه م في ا ل د ن ي ا ح س ن و ل ا ل آ خ ر ة أكبر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 بالبينات و ا ل ز س و أ ن ز ل ن ا إليك الذكر ت ب ي ن ل ل ن ا س ما ن ز للعلوم إ ي ه م و ل ه م ي ت ف ك ر ن أ أ ف ن الاسلاميه ذ ي ن م ك ر و ا ل ي ت أ ص ف ا ل ل بهم الأرض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 و ي ج ع ل و ن ل م الدكتور ا ن ن ب ا م م ا راتب ز ق ن ه م النابلسي موسوعه ا ي ج ل ا ل ب ن ا ت س ب ح ا ن ه و ل ه م ما ي ش ت ه و ن و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب الاسلاميه أ ا س م ا م من ا ل ء م ا ل ح ر به أ ي موسوعه ل أَمْ يَدُسُّهُ فِي النابلسي ت أ ا ا مَا ء ح ك م و ن للعلوم ذ ي ا ي ؤ م ن ن الاسلاميه آ خ ر ة مَثَلُ ل و و ء ل ه ل ث ل الْأَعْلَى و ا ل ل ع ز ز ي ا ح ك ي م وَلَوْ ي ؤ ا ء الله ا ل ن ا س ب ظ ل م ن م م ا ترك ع ل ي ه ا م ن د ا ب ة و ل ك ن ي ؤ خ ر ه م إ ل ى أ ج ل س م ا جاء ج أ ل ه م ل ا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة فإذا جاء, أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء ساعة لا ي س ت أ خ ر و س ا ع و ل ا يستقدمون ي و ج ع ل ل ل و ن ه م النابلسي ي ك ر ه ل أن ل ه م الاسلاميه م و س و ن ه النابلسي ى أمم م ك ف ن للعلوم ه م ا ش ي ط ا ن أ م ا ه ه م ف و ل ي ه الاسلاميه ي و ما ن ز ل ن ا عليك الكتاب إ ل الا ت ب ي ن لهم ل إ لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله أ ن ز ل من السماء أ ر ض بعد م و ت ه الدكتور إن في ذ ك ل آ ي م محمد راتب ل النابلسي ا ل موسوعه ا ل ش ا ر ب ي ن ومن م ث ر ا ت ا ل ن س ي للعلوم و ا أ ن ا ب ت ت خ الاسلاميه ك لآية ل ق ع ق ل و و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومنا يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه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 ر موسوعه ا ل ن م ا ب ل ه ي ج ح د و و ن ا ل ل ه ج ع ل ل ك م من أنفسكم أ ز و الاسلاميه ج ج و ع لكم من أ ز و ج ك م و ر ز ق ك من ا ل ط ب ب ب ا ا ت أ ف ل ي ؤ م ن و ن و ب ن ع م ة ا ل ل ه هم ي ك ف ر و ن و ي ع ب د دون و ن من ا ل ل لا ه ما ي م ل ك ل ه م ر ز ق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ش ي ئ ه ولا ي س ت ط ي ع و ن فلا ل تطربوا ل ه ا ل أ ن ا ب ل ه ي ع للعلوم م وأنتم ا ت م ن ضرب الله ث ل ا عبدا ب م ل و ك ا لا يقدر ع ل ى شيء ومن ا م ي ه موسوعه ا ح س ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ر ا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 هل ي س ت و هو ي م ن يأمو ب ا ل ل على ع د وهو ص ر الله ط مستقيم و غيب الحسنى س م ا ا ا و و ت و م اسماء ا ل ا إلا ع ة ل ك ح ل الله على كل ب وأقرب ص ر أو إن ش ي قدير و الله أخرجكم أ من م بطول ه ا ت ك م ل ا شيئا ا تعلمون وجعل لكم ل س م ع والأبصار والأفئدة ل ن ى أ م و س و ل ى ا ل ط ي ر م س خ ر ا ت في جو ا ل س م ما ا ء ي م س ك ه ن إ ل ا ا ل ل ه إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ط ا م ي ن ج ع ل لكم من ب ي و ت ك سكنا م ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي و م ن أ ص و ا ه ا و أ و ب ا ع ه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ا ل ا س ل جعل ك م من م ا ظلالا خلق و ج ع ل لكم من النابلسي ج ب ا ل أ ك وجعل لكم تقيكم الحر ر ا للعلوم ا ي بأسكم الاسلاميه ك م م و و و ن فإن ت ل ف إ ن ا ع ل ك ب ل ا غ ل م ب ي يعرفون ن نعمة ا ل ل ه ثم ي ن ك ر و ه الله وأكثرهم ا ك ك ا ف ر و ويوم ن نبعث من كل أمة ش ي د ا ثم ل ا كفروا ولا يؤذن للذين هم ي س ت ع ب و ن وإذا ر أ ى الذين ل م و ا ل ع ذ النابلسي ب ف ا يخفف ع ه للعلوم الاسلاميه و ر كنا ندعو م و ن س و ا إ ل ي ه م النابلسي ق و ل إ ك ك م ل و و ن أ ل ل ه ي و م ئ ذ ا ل س ل ا م ل ع ن ه م م ا ك ا ن و ا ي ف ت ر و ن الذين ك ف ر و ا و ص د و ا ع ن سبيل النابلسي ل ه ز د ه م ع ذ ا ا ا فوق ع ذ ا بما كانوا ب ي ف د و و ن و م ن ب ع ث في ك ل أ م ة ش ه ي د ا ع ل ي ه م من أ ف س ه م و ج ل ا م ي ه و ن ز ل ا عليك الكتابة بياناً لكل ل بيانا شيء وبشرى وهدى ورحمة م س ل م ي ن إن الله يأمر ب الحسنى ع د ل ل و ا إ ا وإيتاء في ا ل ق ر ب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تذكروا يعظكم عن لعلكم الفحشاء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 ل ف ض أ ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي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 الله ل هو خير ك م إن كنتم ت م ع ل و ن عندكم ينفد ما و م ا ع ن د ا ل ل ه ب ا ق و ل ن ج ز ي ن ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا أجره بأحسن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن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 وهدى وبشرى اسماء ل ي يقولون ن نعلم أنهم ن ولقد م إ يعلمه ل بشر الله ن ا ذ ي ي ح د و ن إ ل ي أعجمي و ه ذ الحسنى عربي مبين إن الذين ي م إن ن لا ؤ و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 بعد إ ي م ا إلا ن من ه أكره و ق ل بالإيمان ب ه مطمئن و ل بالكفر ك ن من شرح صدرا ف ع ل ي ه م من غضب النابلسي ل ولهم ه عذاب ا ا ة ل د ن ي ا ع ل ى الآخرة و أ ن ا ل ل ل ه ا يهدي ا ل ق و م ا ل ك م ي ه الكلم الله ل و ن الطيب العقيده ل و ا من ل ا فتنوا ث ع ج ا ه د و وصبروا ا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 رسول م ن ه م ف ك ذ ب و ه ف أ و ع ه م ا ل ع ذ ا ب وهم ظ ا ل م و ن ف ك ل و ا م م ا رزقكم ا ل ل ه ح ل ا ل ط ي ب ا و ش ك ر و ا نعمة الله إن إ كنتم ي ا ه ت ع ب د و ن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 ولا تقولوا ل موسوعه ا تصف ن ك الكذب م هذا حلال ه ذ ا حرام لتفتروا ل ل ل ى ا النابلسي ك ذ ب إ للعلوم ن ت ا ع ق ل ي ل و ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م وعلى الذين هادوا الذين ح ر م ن ا ما قصصنا ع ل قبل ي ك من و م ا ظ ل م ن ا ه م و ل ك كانوا ن ن أ ف س ه م ي ظ ل م ثم و ن إن ربك ل ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل ا س ل ا ب ي ه ا ث م ت ا ب و الله الحسنى موسوعه ا ل غ ف و ر رحيم إ ن إ ب ر ا ه ي م أمة كان قانتا ل ل ه ح ل ي ف و ل م يكن من ا ل م ش ش ر ك ي ن ا ك ر ا ل أ ن ا م ي ه م و س ن و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة ل م ن ا ل ص ا ل ح ي ن أوحينا ثم إ للعلوم ي ك أن ت ا ك ا ن من ا ل م ش ر ك ي ن إ ن م ا جعل ا ل س ب ع ل ى ا ل ح ي ن ى م ي و م القيامة فيما ا ك ن و ي ه ي خ ت ل ف و ن ا إ ل ى س ب ي ل ربك ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ة ا ل ح س ن ة و ج اسماء د ل بالتي ه هي أ ح ن إن ربك هو أ ع ل بمن ل م ه ي ن وإن الله ما عقبتم به و ئ ن صبرتم ل خير الحسنى ا ولا م و ز ن ع ل ي ه م و ل ا تك في ضيق م م ا ي ك و ب ل س ا للعلوم ه م ا ذ الاسلاميه